شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود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 الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوهوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 صِيف بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ محفوظ